ما كانت مرصدا للطاغين مأبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بقدو ولا شراب إلا حميم وغسقا جزاؤه فاق إن